ویزا کر تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ دتن لوک م ویم میں وأقع القول عليهم بِمَا ظلموا فَهُمْ لَا لوپ إن في ذلك لآيات لقوم فنزیا غَبِيرٌ بِمَا كَفَرُوا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ وَمَنْ جَ أَابِ السَّأَْتِ فَ قُبَك تُودُ فِ النَّارِهَا تُوجِ زَون أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ بَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِيمِ وَأَن أأَتْنُ وَقُ وَآلَ فَمَانِه التدَ فَإِنَّ م يَه التَّد نَففسِجِي وَمَا الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل تعملون